أ و ل لك ف أ و ل أيحسب ا ل إ ن س ا ن أن يترك سدا أ ل م ي ك كان ن من من يمنا أطفة ثم ع ل ق ة ف خ ل ق فسوا ف ج ع ل منه ا ل ز و ج ي ن الاسلاميه ذ اليس ذلك بقادر على أ ن يحيي الموتى